kana mu yo gara akhra de mille sinki goda tetin in ittinde mu wae akata salataati sifa salataajechu sifa salata wo itejnu akata rasul rabbi sallallahu alayhi wa كتابكنا كيسادي كالتين جيشوتا علماء نجد انقفهموا ادنتهم رقاء جيشسني قرآن في حديث الراء كرسول ربي ندبرسا لا لان تكتقا والنبران جلقب كتابكنا الرتي الحمد لله رب العالمين ارقجن سلاة في سلام نبيكي نرتبو فني واهلوة عسانيتي في ورع إساني hun darati hajiratu irgaje ne sadin kuni yero kitabajal qabam barba kisa waninuti furtu ibada furtu salata aqsamu hagamtakka salani kuni ya he Salani Hagamtakka bakkakaba takka bakka kaba kajeru raja alkaamna Anna bihurairata radiyallahu anhu Anna rajulaan dakhla almasjida Wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Jalisun fi nahiyyati almasjid Namichan Masgida masjida althene Rasul rabbi mugga masjidata ani Fasalla thumma jalasa Fasallama alaihi Salata salate namichan kun e, Rasul rabbi ratti salama As-salamu alaikum ya Rasulullahi jaleen Fa-kala lahu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Rasul Rabbina mitchan wa alaykum jaleenine Irji' fa-salli fa-innaka lam tu-salli Dem-deebi'i salati atin salan ne Faraj'a fa-salla deebi'i salati Thumma jaa'a fa-sallam amas ega ka-geffa Teh Rasulullahi ratti salamu فقال عليه السلاة والسلام رسول ربي ما الجدانين وعليك السلام فرجع فصلي فإنك لم تصلي دمي سلاةهن سلاة نجدانين يروا لما يروا سدي أكسس تدابي الرسولي سدفة الرتي نميش عمال جدان عليني يا رسول الله يا إرغما ربه نبرسي سي حقنا مليء نباكو جدان رسول ربه صلى الله عليه وسلم ما الجدانين إذا قمت إلى الصلاة يجر صلاة عابدت فأسبغي الوضوء وضوء بكانغه ثم استقبل القبلة إرغخنا إذا وضوء بكانغتت سيرا ودأت غرق إبلا غرق ليت فكبر الله أكبر جلي. ثم قرأ بما تيسر معك من القرآن إرغخنا الله أكبر يبودان وربي سيلاف في القرآن سي الرأي ثم اركع إرجعنا قرآن يوجي ست ركوعا جلبقا حتى تطمعنا راكعا حاجة ركوعا جوتة سبت رتتية ثم رفع حتى تستوي قائما إرجعنا ركوع الرمتاء الفوري حاجة أبته والكت قي تتي ثم سجد حتى تطمعنا ساجدا إرجعنا ساجدي بئيتي سجودا قري حاجة ترتتة سجودا التي قي سجدة ثم رفع حتى تطمئن جالسا سجود الرمتاك والقبر له حاجة سبت ثم سجد إركخنا تكدي بيه سجودي حتى تطمئن ساجدا حاجة سجود الرتك وترتدي يجرأني الرسول ربي ثم رفع حتى تطمئن جالسا إركخنا سجود الر الفولم تقوت اي حاجه تسمر ترتيب ترد ثم افعل ذلك في صلاتك كلها كان صلاتك كيفتي وانت اما حجتك انا حجد وجنجه أن متفق عليه حديثه بخاري في مسلم توي نوباءه حديثا كان واحد رسول ربي النبي كان برسي سنه صلاتك سكت ترو سلاتة سلاتة سلاتة اكتت امعانينا قدو كسبر سيدان نمني ألمسيني مسجيدة متالفان قويتين براترو سني حتى سلاتة اجد اما اجد شودة انشاء الله درسيتي نتا اتانتون حقا والتي دي بنوتي نقه ربي كي سجراتنا